بوك تو إي ربي طمدي تسعة وعشرون تسعة وعشرون ريستورانت ورده وان في المطعم واحد في المطعم واحد إي تيبل ني يورينا بوك تيز كنارا هل هذه الطاوله غير محجوزه هل هذه الطاوله غير محجوزه ناكو منو يبندي من فضلك قائمه الطعام من فضلك قائمه الطعام مير دين سيفارسو جيستارو بماذا تنصح ماذا تنصح ناكو بير కావాలి من فضلك واحد بيره من فضلك واحد بيره ناكو مينرال واटर కావాలి من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد مي معدنيه ناكو بتائي રસම් కావాలి من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال ناكو كوفي كافالي من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه ناكو بالتو قلبينا كوفي كافالي من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب చక్కరతో ఇవ్వర్మ్మకాయ రసంతో టీ కావాలి మాలైమూన్ من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب مين بدها سيجرت لونه يا هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر مي بدها استري وندا هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر مي بدها ديپم وندا هل عندكم شعلة نار ولاعه هل عندكم شعلة نار نا بدها فورك ليد ينقصني شوكه ينقصني شوكة. نا بدها چاكو ليدو. ينقصني سكين. ينقصني سكين. نا بدها سپون ليدو. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.